بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع والتسعون من التذكرة وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا على شيء منه فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا ونحن قد قرأنا القرآن فوالله لنقرأه ولنقرئه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن يدخل الوجل مسجد جماعة فلا يرى فيه رجلا خاشعا قال أبو عيسى هذا حديث غريب ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث ولا أعلم أحدا, أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى خرجه بهذا الاسناد الحافظ أبو محمد عبد الغني فقال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن الورد قال حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني ابراهيم بن أبي الله عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال نظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى السماء يوما وقال هذا اوان رفع العلم فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد كتب في الكتب ووعده الصدور فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة وذكر اليهود والنصارى وضلالتهم على ما في أيديهم من كتاب الله فذكرت ذلك لشداد بن أوس فقال صدق عوف بن مالك ألا أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى رجلا خاشعا ذكره في باب تقييد الحديث بالكتابة وهو حديث حسن قلت وقد ذكرناه في مسند زياد بن لبيد بإسناد صحيح على ما ذكره ابن ماجه وهو يبين لك ما ذكرناه من أن المقصود برفع العلم العمل به كما قال عبد الله بن مسعود ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن إقامة حدوده ثم بعد رفع العمل بالعلم يرفع, يرفع رقم والكتاب، ولا يبقى في الأرض من القرآن آية تكل على ما يأتي في الباب بعد هذا وقد خرج الدار قطني وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها للناس فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي في الحاشية واحد صحيح الإسناد الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي اثنان ضعيف الإسناد الدار قطني وابن ماجة في, في سنده حفص بن عمر ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي اتابع بعون الله عز وجل وهو أول شيء ينزع من أمتي لفظ الدار قطني ولا تعارض والحمد لله فإن الخشوع من علم القلوب والفرائض علم, علم الظاهر فافترقا والحمد لله باب في دروس الإسلام وذهاب القرآن ابن ماجة قال أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجاعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاته ولا نسكه ولا صدقة ويسرى بكتاب الله تعالى في ليله فلا يبقى منه في الأرض فلا منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها قال له صلا ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه حذيفة فقال عيد ثم أقبل عليه حذيفة قال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة قلت هذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام لا عند خروج جوج على ما تقدم من الرواية مقاتل وذكر أبو حامد من رفع فإن عيسى عليه السلام أو وذكر أبو حامد من رفعه أو ذكر أبو حامد من فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل مجددا لما درس من هذه الشريعة فإنه يحججه على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى باب العشر آيات التي تكون قبل الساعة وبيان قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر روي عن حذيفة أنه قال كنا جلوسا بالمدينة في ظل حائط وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غرفة فأشرف علينا وقال ما يجلسكم فقلنا نتحدث فقال في ماذا فقلنا عن الساعة فقال إنكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها قلوع الشمس من مغربها ثم الدخان ثم الدجال ثم الداب ثم ثلاثة خصوف خصف بالمشرق أعيد خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وخروج عيسى وخروج جمجوج ويكون آخر ذلك ويكون آخر ذلك نارا تخرج من اليمن من حفرة عدن لا تدع أحدا خلفها إلا تسوقه إلى المحشر ذكره القتبي له ذكره القتبي في عيون في كتاب عيون الأخبار له وخرجه مسلم بمعناه عن حذيفة قال اطلع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غرفته ونحن نتذاكر الساعة فقال قبل القول في الحاشية واحد صحيح الإسناد ابن ماجه إسناده صحيح ورجاله ثقات كما في الزوائد متابع بعون الله عز وجل فقال لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويأجوج معدود وخروج عيسى بن مريم وثلاث خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب ونار تخرج من قار عدن أبيا تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا خرجه ابن ماجة الترمذي وقال حديث حسن وفي رواية الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وثلاث خصوفات خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطردهم إلى محشرهم وفي البخاري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول اشراط الساعة نار تخرج تحشر الناس من المشرق إلى المغرب مسلم عن عبد الله بن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فأخرى على اثرها أو على أثرها قريبا منها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي حديث حذيفة مرفوعة ثم قال عليه الصلاة والسلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كأني أنظر إلى حبشي أحمش, أحمش الساقين أزرق العينين وعيد كأني أنظر إلى حبشي أحمش الساقين أزرق العينين أفتص الأنف كبير البطن وقد صف قدميه على الكعبة هو واصحاب له وهم وهم ينقضونها حجرا حجرا ويتداولونها بينهم حتى يطرحوها في البحر فعند ذلك تكون علامات منكرات طلوع الشمس مما مغربها ثم الدجال ثم يأجوج ومأجوج ثم الدابة وذكر الحديث فصل جاءت هذه الآيات في هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة ما عدا حديث ما عدا حديث حذيفة المذكور أولا فإن الترتيب فيه بثم وليس الأمر كذلك على ما نبينه وقد جاء ترتيبها من حديث حذيفة أيضا كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فطلع علينا فقال, فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال إن الساعة لا تكون حتى تروا عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض عيد والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوجهم أجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال بعض الرواة في العشرة ونزول عيسى بن مريم وقال بعضهم وريح تلقي الناس في البحر أخرجه مسلم فأول الآيات على في هذه الرواية الخصوفات الثلاث وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكره ابن وهب وقد تقدم وقد ذكر أبو الفرج أبو الفرج بن الجوزي أنه وقع بعراق العجم زلزال وخصوفات هائلة هلك بسببها خلق كثير في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه ومسلم وترمذي اثنان صحيح سبق تخريجه ثلاثة صحيح مسلم أربعة سبق تخريجه وتابع بعون الله عز وجل قلت وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأمدلس فيما سمعنا من بعض مشايخنا بقرية يقال لها قطر طندة من قطر دانية سقط عليها أو من قطر, قطر دانية أو قطر دانية والله تعالى أعلم سقط عليها جبل هناك فأذهبها وأخبرني أيضا بعض أصحابنا أن قريها من أعمال برقه يقال لها ترسة أصابها زلزلة شديدة هدت حيطانها وسقفها على أهلها فماتوا تحتها ولم ينج منهم إلا قليل وقع في هذا الحديث دابة الأرض قبل جودم وماجوج وليس كذلك فإن أول الآيات ظهور الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج جودم وماجوج فإذا قتلهم الله تعالى بالنغف في أعناقهم على ما يأتي إن شاء الله تعالى وقبض الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه السلام وخلت الأرض منه وتطاولت الأيام على الناس وذهب معظم دين الإسلام أخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم واحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى بينه وبينهم حجة عليهم ثم قبضه فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكافر ليعتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم ويستبصر وينزع وينزع عما هم فيه من الفسوق والعصيان ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون فإذا أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك لكافر ولا فاسق المتوبة وأزيل الخطاب والتكليف عنهم ثم كان قيام الساعة على إثر ذلك قريبا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك في الأرض زمانا طويلا هكذا ذكره بعض العلماء وأما الدخان فروي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن من أشرات الساعة دخان يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض أربعين يوما فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من أنفه ومن خريه وعينيه وأذنيه ودبره وقيل هذا الدخان, من هذا الدخان من آثار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله سبحانه وتعالى وروي هذا عن علي وابن عمر وابي هريره وابن عباس وابن أبي مليكة والحسن وهو معنى قوله سبحانه وتعالى فارتقي بيوم تأتي السماء بدخان مبين وقال ابن مسعود في هذه الآية إنه ما أصاب قريشا من القحط والجهد حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد حتى أكل العظام وقد مضت البطشة والدخان واللزام والحديث عنه بهذا في كتابي مسلم والبخاري وغيرهما وقد فسر البطشة البطشة بأنها وقعت بدر والله تعالى أعلم. في الحاشية واحد ضعيف الإسناد جدا ابن جرير في سنده رواد بن الجراح تغير حفظه فهو متروك. وتابع بعون الله عز وجل قال أبو الخطاب بن دحية والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين إحداهما وقعت وكانت الأخرى ستقع وستكون، فأما التي كانت، فالتي كانوا يرون فيها كهيئة دخان، وهي الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور آيات التي الآيات التي هي من الأشراط والعلامات، ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أي يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فيكشف عنهم ثم يعودون لقرب الساعة وقول ابن مسعود لم يسنده إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما هو من تفسيره وقد جاء النص عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخلافه قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقد روى عن ابن مسعود أنهما دخانان قال مجاهد كان ابن مسعود يقول هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة وأما الكافر فتثقب فتبعث فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى, ويبقى شرار الناس واختلف في البطشة واللزام فقال أبي هو القتل بالسيف يوم بدر وإليه نحى ابن مسعود وهو قول أكثر الناس وعلى هذا تكون البطشة واللزام شيء واحدا قال ابن مسعود البطشة الكبرى وقعت بدر وقيل هي يوم القيامة وأصل البطش الأخذ بشدة وقع الألم واللزام في اللغة الفصل في القضية وفسره ابن مسعود بأن ذلك كان يوم بدر وهو يوم البطشة الكبرى في قوله أيضا وقيل إن اللزام هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما وهو العذاب الدائم وأما الدجال فيأتي ذكره في أبواب أخرى وأما الدابة فهي التي قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وذكر أهل التفسير أنه خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد فتسم المؤمن فتنير وجهه ويكتب بين عينيه مؤمن وتسم الكافر فيسود وجهه ويكتب بين عينيه كافر والعياذ بالله أكرم الأكرمين وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن هذه الدابة هي الجساسة على ما يأتي ذكرها في خبر الدجال وروي عن ابن عباس أنها الثعبان الذي كان ببئر الكعبة فاختطفه العقاب وسيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى وأما قوله وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وفي الرواية الأخرى من قار عدن وفي الرواية وفي الرواية الأخرى من أرض الحجاز قال القاضي عياض فلعلها ناران تجتمعان إن كشر الناس أو يكون ابتداء خروجهما من اليمن فظهورهما من الحجاز قل أما النار التي تخرج من أرض الحجاز فقد خرجت على ما تقدم القول فيها وبقيت النار التي تسوق الناس إلى المحشر وهي التي تخرج من اليمن وقد مضى القول في الحشر ويأتي القول في طلوع الشمس من مغربها فأما قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقتربت الساعة وانشق القمر فقد رؤية أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آية فأراهم القمر من نصفين النصفين والجبل بينهما فقال اشهدوا ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم ومن العلماء من قال إنه يمشق كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أي يأتي قال الحليمي أو عبد الله في كتاب منهاج الدين له فإن, فإن كان هذا فقد أتى ورأيت ببخار الهلال وهو ابن ليلتين وهو منشقا نصفين عرض كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع أو خمس وما زلت أنظر إليهما حتى اتصلا كما كانا ولكنهما في شكل واحد شكل أترجة ولم أمل طرفي عنهما إلى أن غابت وكان معي ليلة إذ كتيبة من شريف من شريف وفقيه وغيرهما من طبقات الناس وكلهم رأى ما رأيت وأخبرني موثقة به أنه رأى الهلال وهو ابن ثلاث منشق نصفين قال الحليمي فقد ظهر أن قول الله سبحانه وتعالى وانشق القمر إنما خرج على الانشقاقه أو إنما خرج على الانشقاق الذي هو من اشراط الساعه دون الانشقاق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ايه اعيد انما خرج على الانشقاق الذي هو من اشراط الساعه دون الانشقاق الذي جعله الله سبحانه وتعالى آية للرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باب ما جاء أمن الآيات بعد المئتين ابن ماجة عن أبي ختادة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الآيات بعد المئتين وعن, زي وعن زيد الرقاشي عن أنس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أمتي على خمس طبقات فأربعون سنة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 قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمتي على خمس طبقات كل طبقة كل طبقة أربعون عاما فأما طبقتي وطبقه أصحابي فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر وتقوى ثم ذكر نحوه باب ما جاء باب ما جاء في من يخسف به أو يمسخ ولياد بالله اكرم الأكرمين أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له يا انس إن الناس وعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قرادة وخنازير والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف جدا في إسناده ابن ماجا قال عيد ضعيف جدا في إسناده وهو عند ابن ماجا يعني المقصود هنا والله تعالى أعلم قال السيوطي هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وفيه عون بن عمارة العبدي وهو ضعيف عيد الحاشية واحده ضعيف جدا ضعيف جدا في إسنادي ابن ماجه قال قال السيوطي هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وفيه عون بن عمارة العبدي وهو ضعيف اثنان ضعيف جدا في إسنادي ابن ماجه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وفيه يزيد الرقاشي ضعيف ثلاثه ضعيف جدا في اسناده طبعا عندما اقول ضعيفا جدا في اسناده ابن ماجه هنا ليس الضعيف المقصود به ابن ماجه عندما هو ضعيف جدا في اسناده وقد ورد عند ابن ماجه متابع في الحاشية من عندي ثلاثه ضعيف جدا في اسناده قال عنه ابو حاتم هذا حديث باطل فيه ابو معن والمسر بن حسن وخازم العنزي مجهولون ابن ماجه أربعة صحيح أبو داود أتابع بعون الله عز وجل وخرج ابن ماجه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال إن فلانا, إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال له بلغني أنه قد أحدث فإن كان أحدث فلان فلا تقرئه السلام فاني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يكون في أمتي وفي هذه الأمة خصف ومسخو وقذف ونحوه ونحوه ليست من الحديث يعني كلمة ونحوه ليست من الحديث عن سهل بن سعد وقد تقدمت الاخبار والأحاديث في خصف الجيش الذي يقاصد مكة لقتال المهدي مع مسلم وغيره وكذلك تقدم حديث البخاري وغيره في باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة وذكره الثعالبي في تفسيره من حديث الجرير بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل هي هيجتمع فيها جبابره الارض تحبى اليها الخزائن ويخصف بها وفي روايه يخصف باهلها فلا هي, فلا هي اسرع ذهابا في الارض من الودد الجيد في الارض الرخوه يقال انها بغداد وقد تقدم